فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولاكن الله يسلط رسلا ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افا رسوله من أهل القراف لله ولرسول فلله ولرسول وللقرباء وللتامة والمساكين وبن السمين كي لا يكون دولا كي لا يكون دولا بين الأغنياء منكم وما ياتَكُم الرسولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَى عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِدِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلَهُ يبتغون فضلاً من الله وردوانه ويصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصاً ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلعون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا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 لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو منهم وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى زَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبٌ ذاقُوا بَالَ أَمْرِهِمْ ولهم عذاب أليم. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كَفْرٌ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي كَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ إن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 والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما